قرآني قرآني قرآني قرآني دوما يغمرني من فيض ضيا آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسما يا رب قد دلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب صفي العين قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العلياء والكون الواسع في صدري أحضله أرضا وسماا يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى يا أهل الحفاظ أطل لتحيوا خير الأبناء من حفظ القرآن وصار للأمة نورا وهداء يقولوا بنتشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء يا لك الكون ينادي. وفق شده توسط وبسایت سنت دانلود